بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العلي الحكيم يا ايها الذين امنوا لا تعموا لما لم تفعلوا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأن لهم بنيان مرسول وإذ قال موسى لقومه يا قوم انكم متؤذون لي وقد تعلمون ان رسول الله اليكم فلما ذهبوا اسى الله قلوبهم والله لا يهدي القوم المرسلون وإذ قال عيش ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يبي من الثورات ومبشرا, ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد الَّذِينَ مَكْرَاهُ دَيْنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُجْمِنٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَخْرَجَ الْمُؤْمِنِينَ مِن دِينِهِمْ وَالدَّمُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يُرِيدُونَ لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ وَاللَّهُ مُنَزِّلُ الْكِتَابِ وَلَوْ كَانَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ شَعْبَهُ مِن دَارِهِمْ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ يُظْهِرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنفذكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم لا يطير لكم من قطار يوصل لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه ومساكن طيبه في جنات عدن ليرتل فوز العلي واخرات حب لما نصرنا الله وفتح قريب وبشير امني يا كَمَا قَالَ عن شبله مهن لما للحوارين من اصار لله وان الحوار دول محز انصر الله فامن الله فت من بني اسرائيل تَأَوَّرَ اللَّهُ وَاقِعًا فَأَيُّ بَلَدٍ لِّي آمَنَ عَلَا ذُلِّلَ فَأَصْبَحُوا رَاهِبِينَ